الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمفسدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يرغون عن أمهات المؤمنين واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم حتى ينادي ابن أم مكتوم وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا وهذا عجيب غريب جدا يتكلم ابن الصلاح وابن كثير يختصر كلامه في مسألة السماع من وراء حجاب هل يجوز للطالب أن يسمع مثلا من الشيخ أو من القرى على الشيخ وهو لا يراه فهو يجوز ذلك يعني لو كان هو بقى وراء عمود هو المكان مثلا فيه غرف أكتر من غرفة هو في البيت وهم قدام البيت هو بر المسجد مثلا الشيخ مش عاوز يدخل المسجد كل هذا يجوز طالما يسمع صوته ويستدل بهذا يعني بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم يعني في الأذان إذا أذن أنت يعني لا ترى المؤذن ومع ذلك تفطر بأذانه وتصلي بأذانه وتمسك عن الطعام بأذانه أما ما رؤي يعني الإمام شعبة فهذا يعني من باب, الإيه؟ من باب التجديد أو يعني من باب التأكيد على على أنه الذي يتحدث هو الشيخ نفسه فهو إذا كان يعلم أن الذي يتحدث أو أن هذا شيء الشيخ يجلس ورجل يقرأ عليه فلا شك طبعا أنه يصح سماعه ولهذا قال وهذا عجيب غريب جدا يعني استغربه ويستنكره على الإمام شار إذا حدثه يقول رحمه الله تعالى إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروهي عني هذه مسألة أخرى أنا لا أذكر أنه يقرأت في المقدمة لا لا لا لا نرجع لها نجعلها إن شاء الله لأنه لا أذكر أنه يقرأت في المقدمة ابن الصلاح لكن هو السياق وظاهر الكلام أنه من كلام ابن الصلاح سياق الكلام حتى الآن أنه من كلام من الصلاح غالبا يعني ابن كثير لو أراد أن يتعقب شيئا يقول كلته كلته يبدأ إيه يتعقب يعني في يعني في الغالب أنه من كلام ابن كثير ولكن إيه يعني لو أنت عاوز تتأكد بكلام ابن الصلاح لعاوز تتأكد ترجع للمقدمة إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروهي عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه والالتفات إلى قوله وقد حدث النسائي عن الحارث ابن مسكين والحالة هذه وأفتاء الشيخ أبو إسحاق الإسفرائين بذلك ال الذي فيه يشترط فيه إذن الشيخ الإجازة لأن الإجازة أصلا يعني الطريقة من طرق التحمل التي يشترط فيها إذن الشيخ الإجازة أما السماع أو العرض على الشيخ فقد سمع الطالب أصلا فلا يحتاج لإذن وإذا كرأ على الشيخ أيضا فقد سمع الطالب أما الإجازة فهي التي تحتاج لإذن حتى في الإجازة إذا أذن للطالب ثم قال ثم ترجعن هذه الإجازة بعد ذلك لا يصح له أن يرجعن للطالب أن يروي بالإجازة الأولى لأن هو المقصد أنه يسمع يسمع الشيخ مباشرة أو يسمع من يقرأ على الشيخ طيب لم يكن شيء من هذا فيكون إجازة من الشيخ لهذا الطالب على أن هذا الحديث حديثه وأنه يرويه عنه طيب إن رجع عن هذا إن أبدأ شيئا يخص جوايا نفسها إنها شيء ينبغي التنبه وتأقض له أنها فيها من الأخطاء كذا وكذا فللطالب أن يرجع أما إن كان هي مجرد حظ نفس أنا كده أنت مش هجبني شكلك فمعلش مش هديك مش هسماعك أنت أو أنت مثلا ما دفعتش الفلوسفة خلاص ما تجويش عني لا ليس له ذلك اه, آه. لأنه سمع اصلا يقول سمعت فلان قال كذا سمع هو صادق ام كاذب في هذا السماع في هذا الكلام صادق ماشي طيب الشيخ بقى رجع عن الكلام دهوت ده. لشيء يخص الماد... الحديث نفسه ماشي انا اقبله ونقول له فعلا إن, بغ... ان ترجع أو تبين الايه طلب الشيخ ان هو من السماع أما إذا كان لشيء دنيوي هو بقى يعني في حاجة بينه بين الراجل أو مش عاوز يدخل دعوز يدخل ناس لا العلم لا يخص به أحد دون أحد يعني شارع ربنا سبحانه وتعالى أنزله لكل أحد وينبغي صاله لكل أحد لكن يعني متى يرجع إذا كان هناك شيء في الجواية فيها من الخطأ أو الوهمة أو النسيان أو, أو, أو الكذب ماشي يقبل كلام الشيخ ولا يروي الطالب هذا الكلام وبعدين يعني مثلا النساء النساء عمل إيه ما هو كان يسمع و... وهو أصلا لا يرى الشيخ ولا الشيخ يراه وكان الحارث يمنعه من السماء وما ذلك خرج يحدث عن شيخه فهي العبرة أن يسمعه يروه فيعلم أنه يروه هذا الحديث عن فلان فيخرج فينقل هذا الخبر سمعت فلان يروه عن كذا أو كرئ بحضرة فلان وأنا أسمع كذا وكذا فهذا خبر يعني إيه هو لا يحتمل إلا الصدق والكذا دي المسألة بقى خرجت من يد الشيخ الإجازة أيضا متى أجاز له الشيخ لا يرجع عنها لأنه أجازه وأخبره أن هذا الكتاب سمعه من فلان فاروه عنه يرجع لبقى الحاجة تخص الكتاب في خطأ أو أنه فعلا ما رهوش عنه أو هو ما سمعوش من شيخه ماشي لكن لمجرد أنه مثلا لم يعطيه مالا أو أو أنه بينه بينهما شيء من أمور الدنيا فهذا إيه؟ لا يمنع يعني الطالب من الجواية بسببها القسم الثالث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور إبقى احنا خلصنا السماع وخلصنا العرض وندخل في الإجازة قلت لكم قبل ذلك أن طرق التحمل الثمانية الصحيح أو منها ثلاث ما هي السماع والعرض والإجازة في طرق أخرى تانية هي كلها على سبيل الانقطاع فيها خلاف يعني ولكنه ضعيف ولكن هي كلها على سبيل الانقطاع إلا إذا اقترنت بالإجازة فتكون معتبرة لا لذاتها ولكن للإجازة التي تقترن بها وسيأتي الكلام تفصيلاً لكن هذا هو إيه؟ الكلام دهوت يعني إحنا مش نطول فيه كتير يعني هيكون أشبه بمجرد قراءة عشان يعني ليس وراها يعني يعني كبير فائدة يعني هي المسألة إن انتمان كيف يعني كيف تتحمل الكتب مثلا بطريق الاجازه في هذه الأزمة متى تصح اجازتك ومتى لا تصح كيف تطلب الاجازه مهما تطلب و متى تكون باطله ومتى تكون صحيحه وفقا يعني وهذه الطرق كلها من طرق التحمل لا ينبني عليها صحة الحديث أو ضعف لأن احنا قلنا أن في هذه المرحلة يعتمد على الكتب لا على الرواه فضبط الحديث الآن يعتمد على الكتب المدونة لا على الرواه فلهذا يقع التساول في الإجازات ويقع التساول أيضا في شروط العدالة والضبط الرواه ما لم يكن قبل ذلك حين كان الاعتماد على الرواه وضبط وضبطهم وعدالتهم أما الآن فالمسألة متى ثبت سماعه وكان غير متظاهر بفسر فيقبل ما يروي إذا يعني كان على طرة كتابه سمع مني هذا الكتاب فلان ابن فلان يوم كذا وكذا ف وكان هذا الرجل غير متظاهر بفسق فأنا أقبل عنه هذه الإجازة وأخذ سنده ووفقت وهو عندي ثقة ثقة بهذا الحال ثقة لأنه قد صح سمعه وهو ليس من, إيه من المتظاهرين بالفسق لكن مثلا ثبتت عدالته هل هو عدل ضابط قد لا, قد لا يعني بعضهم قد لا يكونوا كذلك فإن كانت الإجازة فيها خلاف قديم فالأمر الآن يعني بخلاف ذلك إذا كانوا يشددون قبل ذلك في الإجازة ويقولون أنها من الطرق بعضهم يعني يقول أنها من الطرق يعني التي, التي ليست مطبرة الآن يعني لا أحد يقول ذلك لماذا؟ لأن يكاد يكون العمده عليها قلما يعني يقرأ شيء كلما يأخذ الحديث عرضا يعني فضلا عن سماعا و... والمسألة يعني أدت إلى أن الأسانيد انقطعت وكثير من العلماء ليس معهم أسانيد لماذا؟ لأنهم ربما شددوا على أنفسهم ولم يأخذوا بالإجازة وربما يعني فقل على أنفسهم أن يأخذوا عن, بعضهم عن بعض المخالفين لم يكن هناك شيء على الأرض يعني خلات فرع مع نفسها فوق لم يكن هناك علينا هنا على الأرض طيب وبرضو لو حد بلاش تعد تحته أقول أنه من سبب انقطاع الأسانيد ربما شدد بعض العلماء يعني المعاصرين والمحدثين في السماع وفي تلقي كتب الحديث وربما اشترط احدهم على نفسه أن ياخذ ان ياخذها عرضا عرضا على الأقل فلم يقع له ذلك فحرم من بعض الاسانيد وربما فلم يقبل الاجازات مثلا يعني او لم يروي بالاجازه وربما زهد في روايه بعض من خالفه في المنهج كالصوفيه مثلا يعني أو بعض المتساهلين أو بعض من لم يعني تثبت عدالتهم أو بعض من لم يكن لهم كبير شأن في العلم مثلا ربما زهد كثير من العلماء في رويت مثل هؤلاء فأدى إلى أن انقطعت أسانيدهم ولم يكن معهم كثير شيء من الأسانيد وبقيت الأسانيد مع غالبا مع الصفيين ام الذين كانوا يحرصون عليها ويتوارثون اشياء واذكار واوراد معينه يقول مثلا و... و... ولابس الخرقه عن فلان وحاجات كده من البدع يعني ما... لكنهم كانوا يهتمون بالاسانيد أخذ هذا ال... هذه الطريقه اخذ هذا الكتاب عن فلان وعن فلان فرب صحيحه لكن هو يعني ايه صحيحة على على على هذا على هذه الشروط المتأخرة على التساهل المتأخر يعني صحيح إزاي ثبت ثمع كل رون ممن فوقه وعلى الأقل هو ليس من المتظهرين بالفسر مثلا يعني أنا سمعت أحد المشايخ يعني وأكيد أنه يتأسف على يعني أن في إسناده أو أن شيخاه في بعض الكتب كتب السنن من الصوفية يعني زعلان أوي وإيه وكانها حسكة في صدر كده إن هو إيه السند بتاعه في واحد صوفي ما الإشكال هي أصلا لما زهد فيها يعني كثير من العلماء والمشايخ استقرت عند الصوفي ومن أردها أخاذها منهم فتساهل فيها من يعني هم يعني ينبغي أن يكونوا أحرى بها وتركوها لغيره هو المراد يبقى يعني خاصية أو خصيصة سلسلة الإسنان ان يروى الحديث عن فلان عن فلان أخبرني فلان وحدثنا فلان طيب كلنا العمدة على الكتب مريكم السلام العمدة على الكتب ليست على الرجال فما بالك تتأسف على أن هذا الرو من الصوفية طالما أنه ليس من تظاهر كما يقول ابن الصلاح وصح سماعه وموجود اسمه على يعني طرة الكتاب والإجازة بتاعته موجودة على طرة الكتاب فروعا فهذا يكفي في صحة سماعك وسمع الشيخ بتاعه يصوفي بقى اي حاجة بس المهم ما يبقاش ايه من ابتال قتل ولا حاجة يعني ما يبقاش ما يبقاش المسألة معاه فتحة قوي يعني ما يبقاش هو ايه من ال... يفسك إنما هو تكفي فيه العدالة الظاهرة راجل مستور بين الناس معروف بين الناس كده بال... بالصلاح وبعدم ال... يعني ال... النكاية في المسلمين وأنه يعني له من الأسانيد كده وكده فروا عنه حتى وكان من الصفحين لكن أقول يعني فقدت كثير من الأسانيد ومحلة يعني مجموعة أو حصيلة كثير من المشايخ والعلماء من الأسانيد في تحمل الحديث كان غالب عن طريق الوجاد ويعني تعتبر ليس الطريقة من طريق التحمل أصلا هي حكاية برفاقه ليس له اسانيد هو بياخذ عن البخار على طول وجدك عندك واحد مثلا بيروي هذا الحديث باسناده هذا الكتاب باسناده الى الله عليه وسلم فلماذا لا تاخذه هو شدد على نفسه لان هذا روى مثلا في العلم مثلا هذا لا يمنع لا ينقل المرء حتى يأخذ عن هو فوقه وعن من وليس من شروط الرواية رواية الكتب أن يكون على النقيد طبعا البعض يتعملون يتشاغل وهمهم الأول ام فهم شيئا ام فهم ما في هذه الكتب ربما كان أحد الشباب الصغير السن معهم من الأسانيد الكثيره ما ليس مع أحد العلماء الكبار وهذا واقع فعلا وانا اعرف اعرف بعض هؤلاء الاخوه معهم اسانيد كثير جدا ويرحلون من بلد الى بلد بل رايتهم كثيرا يجلسون في مجالس العلماء هم يحدثون العلماء ويقرؤون على علماء الكتب والعلماء هؤلاء يعني أهل العلم هؤلاء يسمعون من هذا طالب الصدق وهذا من تواضع هؤلاء فهو المسألة ينبغ أن تكون وسطا يعني. لا إقرار لا تفريد هو ما يبقاش لسه درس حاجة من علوم الشريعة ويلف على البلاد كلها يتحمل الأسانين أنت أول شيء مطلب به أن تصحح عقيدتك وتصحح عبادتك لله عز وجل ربما لا يكون هذا متوفرا في بعضه يعني فرض العلم منه فرض كفاء فرض عين وفرض كفاء فرض العين يعني أن تتعلم العقيدة التي تصح بها عقيدتك وتتعلم فقه العبادات والمعاملات التي تتعامل بها وتصح بها معاملاتك وعباداتك وان كان مبتلى بشيء من من الأمور الحياتية وفيها شيء من الفقه مثلا فين بغى أن يتعلم هذه الأبواب التي تمسوا الحاجة هذا أولا هذا أولا هو أول واجب عليه إن حصل هذا يبدأ يطلب العلم ويبدأ يعوز يرحل بقى واللي عوز يحصل الأسانين فيحصل القسم الثالث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور وادع القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين ابن محمد المروح والدقيقة والدواج ومع فزتي لبطلة من إمة الحديث وحفاظه وممن أبطلها إبراهيم محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي الاستجازي وحكى وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيه هؤلاء بعض أهل العلم الذين منعوا الإجازة ومنعوا جوايا بالإجازة لكن الجمهور على جوازه وإن كان وجد هذا الخلاف قديما قلت لكم أنه لأنه قلت لكم أن هذا تشدد عدم القول بالإجازة يعني آل إلى أن تكون الأسانيد مع بعض أهل البدع كالصوفية و و ولم يوجد عند كثير من العلماء يعني شيء يذكر من الأسانيد وإذا لم يكن هناك سماع ولا عرض ولا, ولا إجازة فماذا يكون؟ يكون الوجادة الإجازة بأي صورة من الصور هي أفضل من الوجادة الإجازة في أي صورها أفضل من الإجازة من الوجادة وهي يعني المرتبة الثالثة من طرق التحمل أما هؤلاء الأئمة الشافعي وشعبه كانوا يأخذون الحديث سماعا وعرضا فلماذا يأخذه إجازة؟ وكانوا يستنكفون أن يرووا يروو بالإجازة اصلا. يعني البخاري قلت لكم أنه قبل ذلك أنه ربما علق في صحيحه أشياء أخذها إجازة إجازة أو مذاكرة يعني لم تقع له سماعا مثلا أو تقع له عرضا فعلقه ليستنكف أن يرو في صحيحه إجازة الطرق يعني عندي السماع متوفر والعرض متوفر فلماذا يأخذ إجازة فهي غالبا تدل على ضعف الهمم وكلة الرحلة فكانوا يستنكفون من الجواية بهذه الطريقة التي فيها شيء من التسول بمقارنة بغيرها من الطرق الأخرى ثم هي أقصية طبعا لما نقول الجمهور على جوازها مش كل صور الإجازة الجمهور على جوازها يعني انما إنما الإجازة المعين هذه التي أجازها الجمهور أما في أنواع استرسال في أنواع الإجازات يعني ربما لم يجزها إلا واحد أو كلها من أهل العلم كما سيأتي نعم. ربما هذا الحديث بعينه لم يقع له سماعا انا اقول لك له مذاكره او اجازه الشيخ ايوه, أيوة. يعني شيخه. شيخه في هذا الحديث راوي مثلا وقف معه أمام المسجد فتذاكر شيئا من السن فسمع منه بعض الحديث فيه في, في هذه الوقف أو ربما شيخه أجازه بهذا الحديث في عين أجازه ولم إيه يجلس مجلس السماع ويسمع منه هذا الحديث سمعوا نعم سمعوا او ان نقول تحملوا تحملوا هو ايه الاجازه ما بيقولش سمعت في لا يقول سمعت سمع ازاي الاجازه يعني إيه؟ حد لو حدثه لا يكون إجازة يقول, لك يقول أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني أو هذا الحديث عني فقط لا, لا هو شيخ قرأه ولا قرأ على الشيخ هذه هي الإجازة نظن أن أظن أنتم عندكم خلفي عن الإجازة أنا أتكلمتكم عنها السلام قبل ذلك طيب هو إحنا قلنا تحمل الحديث إما شيخه يقرأ يقرأ من صدره أو من كتابه والطالب يسمع هذه تسمى إيه؟ سماع طيب العرض على الشيخ الذي الطالب يقرأ والشيخ يسمع والتانيين بيسمعوا الحضور بيسمعوا فهذه اسمها عرض يقول في الأولى حدثني وسمعته اللي هي السماع ويقول في الثانية أخبرني في البتاع اللي جازة بقى لا فيها سماع للشيخ بيقرأ ولا الطلب بيقرأ أما لإيه اللي بيحصل محدش بيقرأ حاجة خالص انت الكتاب دهوت ده حديثي عن فلان أو سمعت هذا الكتاب من فلان خذه فارويه عنه طيب أم وأخذه ويقول له جزاك الله خيرا ويأخذه ويرويه عنه ويقول خذت هذا عن فلان إجازة إلى كده هو من السماء ولا عرض فالصورة الثالثة ديت اللي فيها أخلاف فيها أخلاف وقلت لكم يعني الجمهور على جوازها <تصفيق> وواقع يعني في العصور المتاخره ينبغي ان تكون هي زي الصوره معتبره أكثر ولا يقع فيها خلاف العصور التي نحن فيها يعني لانها ادت يعني الى ايه الى ضياع الاسانيد طيب الاقسام اقسام الاجازه القسم الأول يقول اجازه من معين لمعين في معين الإجازة في الإجازة أنا عندي شيخ مجيز وطالب مجاز له وكتاب أو حديث مجاز به فهو يقول إجازة من معين اللي هو الشيخ يعني اللي هو المجيز لمعين اللي هو المجاز له في معين في مجاز به ديت يعني أوضح صور الإجازة ومن جوز الإجازة ففي المقام الأول هو يجوز هذه الصورة وهي أقواها طبعا بأن يقول أجستك أن تروي عني هذا الكتاب أجستك يا فلان عينتك هوت أن تروي عني هذا الكتاب عني يعني معين برضه هوت وهذا الكتاب معين أو هذه الكتب برضو بس إيه معينة هذه الكتب كذا وكذا وكذا أعينته وهي المناولة فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذا لم يتصل السماء إذ لم يتصل السماء طيب إلا اذ هي عندي الاذن الزهريه لا يعني, بصحة يعني منقطع اذ لم يتصل السمع ما هو يعني هو ما الشيخ ما الشيخ بيتكلم بالحديث ولا, ولا الحديث عرض على الشيخ كده ما فيش اتصال الاتصال فين في الحديث دهوت هو يعني ده في يعني فيه نوع من الظاهرية طيب دي إجازة مكرونة بمناولة يعني هو لما يقول وهي المناولة أجازتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وأعطاه إياه ماشي كده مقرونة بمناولة طيب هو لو مدلوش الكتاب أجلستك أن تروي عني كتابة كذا ماشي دي معين برضو من معين فمعين بمعين بس ليست مقرونة بمناولة ماشي التي مكو... تقرن بالمناولة هي أعلى هي أعلى من المجرد عن المناولة مم. آه ممن خالفوا يعني في من الذين لا يقبلون الإجازة هو يعني بيقولك هما كمان يعني خالفوا في العمل به يقولون هما خالفوا في العمل به يعني لا, لا يعملون به هي عندهم من كبير المرسل إجازة لمعين في غير معين إجازة لمعين لطالب في غير من شيخ معين في غير معين فغير معين يعني احنا ممكن نحط على كلمة عامة إجازة عامة في المجاز به يعني مثلا أنا بعض المشيخ يجيزوني بكل مرويات كل مروياته كده المجاز به في عمو ماشي يعني كلمة غير معينة دي قلنا أنا أراها صراحة غير دقيقة لكن يعني اقرأوا معايا الكلام مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أروي كل ما أروي عني أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا إجازة لمعين في غير معين فيها تعين أيضا ولكن فيها شمول هي, هي عامة وليست في غير معين هي معينة ولا غير معينة الأول المجاز به معين ولا غير معينة <تصفيق> مم المعين انت شايفين كده انت شايفين كده ولا بتكره وخلاص يعني هو ما يقول بكل كتبي او بكل مرويات كده عينها ولا ابهمها مش معينة عينة حتى لو كانت مجموعة من الكتب ما هي تفتري عن ايه او هذه الكتب تختلف ايه عن اللي قبلها في هذه الكتب مش هي هيها هذه الكتب او كتبي ما هي تعتبر واحد بس هي عامه تشمل كل الكتل بعضهم يعبر عنها بلفظ عامه اجازه عامه في المجاز به م. ماشي امم اما الثانيه ال مش مساله مناوله ما هي الاولى ممكن يصح عدم المناوله ايضا طيب كلامك ثاني انت أنا مش حاسس ان كلامك ثاني ما... كده بتقول لي ان الاولى فيها مناوله الثانيه ما فيهاش هذه الكتب ماشي ما فيها مناوله ماشي تبشيل المناوله خالص لو قلنا ما فيش مناوله عني هذه الكتب معينة أيضا مش اروع عني هذه الكتب هذه الكتب هذه الكتب بعينها طيب لكن لما أقوله يعني أخوانا في حاجة أنا لي من الكتب خمسة كتب فأقول اروع عني كل كتبي بقت معينه ولا مش معينه هي ممكن تكون معينه للشيخ الطالب مش معينه لا معروف هو عارف كرته كتبه وعارف ايه اللي هيروي يعني تقصد ان هو لا يجهل كل كتبه تقصد ان هو يجهل إن ما يروي هذا الشيخ من الكتب ده ما قرا يعني انه لفظ غير دقيق ولذلك كثير من اهل العلم يعبر يقول هي عامه في المجازي به العموم هنا ينصب على المجاز به واللي هي كل مروياتي أو كل كتب أو ما أروي ماشي؟ ده هنا عموم سيمكن نسميه عموم وليس عدم تعيين هذا عموم وشمول وليس عدم تعيين أنا أقول لكم بعد كده غير معين زي إيه؟ زي ما يعني مثلا لما يقولون اروي عني كتابا من كتب السن وأنا أروي جماعه من الكتب هذا هذه هي التي ليست معينه ما نش عارف اي بعينه من طيب الاجازه لغير معين طيب انتم عشان بس تفتبروا كلامي لما انتوا مع نفسكم كده انا بسمي النوع إجازة عامة في المجاز به اجازه عامه في المجاز به في المجاز به لان بس في المجاز فيه فيه فيه في المجاز به كده سهل طيب النوع الثالث الاجازه لغير معين مثل أن اقول ان يقول اجزت المسل المسلمين مثل ان يقول اجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا اله الا الله وتسمى الاجازه العامه وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء طيب الإجازة تهيت أنا أسميها أيضا إجازة عامة في المجاز له إجازة عامة في له. المجاز له المجازي له اللي هو مين؟ الطلاب الطلاب هنا معين همش ويدية يخالف فيها جماعة من أهل العلم ولا يقبلوها أما يقول لك أجازة المسلمين أو لمن هو حي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هادي يقولون هذه إجازة عامة الرواية فيها ضعف وكثير ممن أجازوا الرواية بالإجازة لم يقبلوا هذه هذا النوع من الإجازة طيب وابن حجر نص وقال ان كان العموم في المجاز به تجوز وان كان العموم في المجاز له لا تجوز واضح الكلمه ديت ثاني كلامك هتقول ايه اه ها اه, آه. آه. ماشي صح. أقول لك تاني؟ ابن حجر يقول إن كان العموم يعني معنى كلامه يعني أو يقول أحاول أجيب العبارة بتاعته الإجازة العامة في المجاز به تجوز أما في المجاز له فلا تجوز الموجز به هو ايه الكتاب والموجز له اللي هو ايه الطلاب فينفع تقول اجزتك كل مرويات اجزتك ان تروي عني كل مرويات هذا عموم في ايه في الموجز به ولا يصح ان تقول اجزت كل المسلمين هذا الكتاب فهذه يعني ايه لا يقبل طيب يقول وتسمى الاجازه العامه وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فمن من جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عنه ونقلها عن شيخه القاضي ابي الطيب الطواري ونقلها ابو بكر الحازميه عن شيخه ابي علاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربه رحمهم الله يعني هم يعني ايه الذين اجازوا هذه الايه من طرق الاجازه وهذا النوع من يقول اما الاجازه للمجهول او بالمجهول ففاسده حل... طب حد تاني اقرا عندكم أم اما ولا ما عندكوش اما الاجازه واما الاجازه الاجازه إيه؟ للمجهول الاجازه للمجهول عندك بين قوسين طب هي الاجازه للمجهول او بالمجهول آه. الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة طبعا الأود تفرق تفرق أو لا تفرق شيء ستبقى أوسع شوي. طيب الإجازة للمجهول زي يقول إيه أجسته لمحمد من هو محمد؟ نحن مش عارفين هو مين ده؟ تبقى مجهول بالنسبة لك أو بالمجهول أجستك أن تروي عني كتابا من كتب السنة من تشعر في أي كتاب بعينه كده تعتبر مجهول بالنسبة لك يقول ففاسدة خلص الكلام كده ويقول وليس منها ما يقع من الاستدعاء ميناء لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفف أحسابهم ولا عدالتهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع كما لا المسمع أنساب من يحضر من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم طيب في حاجة إنه ممكن نبقى إحنا مجموعة نروي إجازة عاوزين لدي أحد يجبزنا بكتاب معين فالشيخ ده ممكن يكون في آخر الدنيا في باكستان مثلا يعني. طب وها يعني نجيب الإجازة منه منه إزاي فممكن نرسل أحدنا يسافر ونجمع له الجلوس واللحاية ويسافر باكستان وإيه وي... عشان يطلب الإجازة اسمها استدعاء طرى بالإجازة استدعاء يقولون استدعاء فيأخذ أسماءنا كلنا ويعرض على الشيخ ويطلب الإجازة من الشيخ لهذه الأسماء فابن الصلاح يقول أن هذه ليست من الإيه؟ من الإجازة للمجهول ماشي يعني هذه الصورة صحيحة وليس فيها إيه؟ يعني ليست من الإجازة بالمجهول أو للمجهول وليس منها ما يقع من الاستدعاء طلب الإجازة يعني الاستدعاء اللي هو طلب الإجازة لجماعة مسمينة الجماعة زينا كده مثلا لا يعرفه من مجيز الرجل اللي هو بباكستان أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع يعني ده يعني صحيح وشائع منتشر يعني كما يقصوا كما يستحضر المسمع أنسي. كما لا يستحضر المسمع من يحضر مجلسه يعني اللي يجلس في مجلس السماع مش عارف كل الانساب ولا كده اللي هو بيجيز لا يجيزهم ولا عده والله اعلم ولو قال اجزت روايه هذا الكتاب اجزت روايه هذا الكتاب لمن احب روايته عني صاغ كتبه ابو الفتح محمد بن الحسين ابن الحلبي الازدي وسوغه غيره ويروه وقواه ابن الصلاح ولو قال اجزت روايه هذا الكتاب لمن أحب روايته عني لا لمن احب يعني العاوز يقوى للجهزة يقوى لها ويروى عنها وده طبعا فيها أيضا عموم فعموم في المجاز به في المجاز له وكذلك لو قال أجستك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته فقد جوزاها جماعه منهم ابو بكر ابن ابي داوود قال لرجل اجزت لك ولي اولادك ولي حبل الحبله وكمان اللي هيجي من نسلك يعني يعني اولاد الاولاد يعني دي اسمها الاجازه للمعدوم يا اخوان للمعدوم ممكن تحطوا عليها رقم 5 مش انتوا عندكم هو مرقم ال آخر حاجة أربعة مشكلة. الأخيرة دي اسمها الإجازة للمعدوم اللي هي لمن لم يولد بعد إجازة للمعدوم المعدوم يعني أن لسه ما وصلش فهو لو قال له أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل ماشي أنت وأولادك ماشي عايشين وموجودين تصح لك ولحبل الحبل دبقى يمنع كثير من العلماء الاحياء موجودين ماشي لكن اللي هو المعدومين دولت ايه اكثر العلم على عدم صحتها واما لو قال احنا عاوزين نكمل نكمل اجازه حتى عشان ما نرجعش ثاني اللي... عشان اطرح الحاجات على نفسي انا حاوز... أطول ف... مش عاوز مش هطول مش طيب واما لو قال اجزت لمن يولد من بني فلان عندك كلكم يوجد عندك يولد انتوا عندكم كلكم يوجد قولا واحدا وانا عندي ايضا يوجد ولكنها يولد صواب ان أجزت لمن يولد من بني فلان فقد حكي الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وبالفضل ابن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب لا يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقاضي بالطيب الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير قال وهو الذي رأينا كافة شيخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال والله أعلم مولودا والإجازة يخلنا في أنواع من التساهل وطبعا ليست كلها جائزة فالإجازة المعدومة هذه مثلا يعني لم يجوزها يكاد لم يجوزها أحد يعني ممكن أو ابو قرنبوي دو... ابو داوود مثلا جوازها واحد او اثنين من اهل العد فليست كل الاجازات جوازها اهل جمهور اهل العد بعضها ضعيف يكاد يكون في اجماع على ضعفه زي الاجازه المعدومه يقول اما لو قال اجزت لمن يولد من بني فلان فدي هتبقى اكتر بقى هيبقى هيبقى ضعفها اشد فقد حكى الخطيب جوازه عن القاضي ابي يعلى بن الفراء ايضا يعني عرفت تسولف هذا الأمر وابي الفضل بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائف ثم ضعف ذلك ان الصباغ ضعف هذا هذه الاجازه وقال هذا يبنى على ان الاجازه اذن او محادثه يعني هي اللي بقى ترجع لقبوليه هو جاز اصلا محادثه ولا ابن فلو كانت محادثه انبغي ان يكون الايه الطالب حيا ولو كانت ابنا فايه فقد يجوز فهما يعني هو ربطها كده يعني وكذلك ضعافه ابن الصلاح واورد الاجازه واورد للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقضاء بالطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه فقال قد يجيز الغائب عنه قد يجيز الغائبة عنه يعني الخطيب يورد إشكال أو سؤال للقضاء الطيب ويقول أن بعض الناس يعني بقولوا الإجازة لا تصح إلا لمن يصح سماعه يعني بغنه يكون مميز وعاقل أو فوق يعني. فوق سن التمييز مميز فما فوق فقال قد يجيز الغائب عنه وهذا لا يكون فيه سماع ولا عرض يعني الغائب ليس له سماع وليس له عرض لا يأخذ الحديث سماعا ولا عرضا ليست الإجازة أوسع وأعم ويتساهل فيها ما لا يتساهل في العرض ولا في السماع فيقول أن الغائب يصح له الإجازة ولا يصح له السماع ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير فالو هو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون الأرض. ولم نرهم أجازه لمن لم يكن موجوداً مولوداً في الحال والله أعلم يعني الخطيب بيحكي أنه منع الإجازة للمعدوم ولو قال أجازه أنفروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد أريد اسمها الإجازة بما لم يسمعه المجيز بعد ده نوع كده اكتبوا عندكم الإجازة بما لم يسمعه المجيز بعد ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته أنا وما سأسمعه يقول فالأول, فالأول جيد وده فتت صرت لهي إجازة عامة يعني في المجاز به. فالأول جيد والثاني فاسد اللي هو اللي لسه يسمعه فاسد وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف يعني ابن الصلاح حاول يجزها ولكن هو أخوانا الناس الإجازة من باب الإخبار إحنا موجودا يعني حيا هذا شيء وأمر تاني الشيء الذي يخبر به أيضا موجود مش طيب وأما الإجازة بما يرويه إجازة هذه اسمها إجازة المجازة إجازة المجاز كان يقول أجزت لك مجازاتي أو ما أجيز لي روايته وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت ومما النص على ذلك الضارة قطمي وشيفه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب غير واحد من العلماء قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من يعتد به من المتأخرين من لا يعتد من لا يعتد من, لا يعتد من المتاخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل يعني لو هو واحد أخذ الحديث الكتاب اجازته ثم يرويه اجازه ثم يأخذه الآخر يرويه إجازة هل تصح هذه سلسلة إجازة عن إجازة عن إجازة فهذه هي الحالة التي يتكلمون فيه لو أجزت لك مجازاتي أو ما أجيز لي روايته فهي يسمونها إجازة بما يرويه إجازة وهي إذا صحت في حالة واحدة في طبقة واحدة فأتصح في كل الطبقات لو أخذوا في طبقة إجازة ف تصح في طبقتين وفي ثلاثه فضل. سبع صور اه سبع صور عندي ماشي طيب يعني انا الموضوع الاجازه ده ما بحبش اطول فيه بس احنا يعني هيتطول كده غصب عننا والأمور دي يعني فيها تساول كبير ولا ينبنى علىها كثير عمل يعني غير المسألة قلت لكم هي مسألة شرفية فقط وهي لإبقاء خصيصة الإسناد أو أن الحديث يروى أحداثاً عن أكلان أخبارنا أكلان، عن أكلان كده وهذه خصيصة لهذه الأمور سبحانك الله وحمدك أشهد إليه لأن تسبب